يسبح لله ما في السماء وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات صوركم فأحسن صوركم وإلي المصير يعلم ما فَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَلَأَ مِنْهُمْ كفرت ولهم واستغنى الله والله غني حميد جع لا وَرَبِّ لَذَبَعَ النَّاسُ مَا لَتُونَ بَاءُوا النَّبِيَّ وَذَلِكَ ويدخل جنات تجري من تحتها الألنار صالدين فيها أبدا كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير man Oh وَاللَّهُ ينذر أجر عظيم فاتقوا الله أَسَنَا إِنْ يُضَاعِفُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ